قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الراس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وانني خفت الموالي من ورائي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 وَبَشِّرْكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ إِنَّنَا يَكُونَ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا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 انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا.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 فناداها من تحتها ألا تحذني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا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 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صِرَاطٌ مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم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 يكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلم جعلنا نبيا.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 وقور الأيمن وقرّبناه نجية ووهبنا له من رحمتنا أخاه هاون النبيا وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان قادق الوعد وكان رسولاً نبيا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 أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبئين من ذرية آدم من ذرية آدم و من حملنا مع نوح و من ذرية إبراهيم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 فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ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 ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا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 ويزيد الله الذين هتدوه دا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخيرما رد أثر أيت الذي كثر آياتنا وقال لأو تين ما وولدا قالَ عَلَى الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدَا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدَا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلهَتَ لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّا كَلَّا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 إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحقاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟